ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عن ما أنذوه معرضون. والذين كفوا ما أنزه معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم شرك في السماوات؟ يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين؟ يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن 114. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 115. ومن أضل ممن لِأَنَّهُمْ دُعَائِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَّلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مبين جاءهم هذا سِحْرٌ مُبِينٌ أم يقولون, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كفره شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعم من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعم من الرسول وما أدري ما يفعل. بي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 وقال الذين كفوا للذين آمنوا وكان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفكون قديم وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفكون قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين وَأَنَّ كِتَابًا مُصَدِّقٌ كُلَّ لِسَانٍ عَرَبِيٍّ يُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ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 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني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 صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي وان امن صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين اني تبت اليك وانني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفْتِلكُما أَتَعِدَانِي أَنْ أُخرجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ والذي قال لوالديه أُفْتِ إلا كما أتعداني أن أخرج وقد خلت قرون من قبل وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين فَمَا يَسْتَنِيهِ ثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ سَيَقُولُونَ مَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولاد أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا ولكل درجة مما عملوا وليوافيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وليوافيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَأَيَّامٌ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا الدنيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فاليوم تُجْزَوْنَ عذاباً الهُولِ بما كُنْتم تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ 143. واذكر أخاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله 155. واذكر إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم النعيم قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعذننا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين.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 قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِنَا فَلَمَّا وَقَعَ عَارِضٌ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِنَا بَلْ هُوَ ما بِهِ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 كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم في ما إمكناكم فيه ولقد مكنهم في ما فيه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 اَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا بَصَرُهُمْ وَلَا اسْمَعَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله فَلَوْلَا نَصْرُهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ افْتِرَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَذَلِكَ افْتِرَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا قَالُوا يَا ثَمَنَا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_hُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ هُلَاءِكَ فِي ضَلَالٍ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 بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يورض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ويوم الذين كذبوا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قالوا بلا ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ادذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم اصبر كما صبر ابو العزم من وصول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه منها من كانهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا الا ساعه منها بلا فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟